أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء إن بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا استطعما استطعماءا لها استطعماءا لا فابوا اي ضيفهما فأبوا أي ضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد ايا ينقض فاقا قال لو شئت لت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 وانعيبها فااردت ان اعيبها وكان وراءه ملك ياخذ وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبا وان الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهي قوما طغيانا وكفرا فأردنا أن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 فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما, ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تَأويلُ ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في أرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم سنا قال ان من ظلم فسوف نعذبه, فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وان من امن وعمل صالحا فَلَوْ جَزَاءُنِ الْحُسْنِ فَلَوْ جَزَاءُنِ الْحُسْنِ وَسَنَقُولُ لَوْ مِنْ أَمْرِنَا يسرا ثُمَّ أَتْبَعَ سببا حتى إِذَا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا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 قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما توني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ علي قطرا فما استطاعوا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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتدنا جهنم للكافرين إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدني وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, ولقائه فحبقت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم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 ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد